قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ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 بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير